صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا لا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهما نمش واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمي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 قَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُنَاقٌ الْأَحْزَابِ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقَابَ وما ينظرها هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فباق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيذ إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحرام. إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان نبغ بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق فحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أقيله تسعم وتسعون نعجتان ولا نعجة واحدة فقالك في وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلط وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فتناه فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ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 وما خلقنا السماء أو الأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين هم أنواعم الصالحاتك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقينك الفضياء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلِيمًا لَنْيَعْمَلَ عَبْدُهُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِزَ عَلَيْهِ بِ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 كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيو بيذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرخذ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر قال للالماظ وخذ بيدك الرغس فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذالكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب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 أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من ناره وخلقته من قين. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنزلين إلى يوم الوقت المعلم. قال فبعزتك لا أغمي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ف